بسم الله الرحمن الرحيم والشمس اذا غشاه والقمر اذا سلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها اَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتِ السَّمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا اقولن لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فشوافا وما يخاف قداها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا وَلِلَّهِ حَرِئِذَا تَجَلَّى وَمَا خَانَ قَضَاءُهُ وَلَٰكِنْ أَنْتَ إِنْسَانٌ شَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَشَنَّ يَسْرَهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى